واللاتين ثم يردو الى عذاب ناظيم واقروا اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عس الله ان يتوب عليهم إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ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 وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الأرض أي بِالشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون واخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم والله عليم حكيم